يغفر الرب لهم كفر عنهم سيئاتهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم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 فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض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 والذين كفروا فتعس لهم واضل عن ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوا لهم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 مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهر من ماء غير آسيء وأنهر من لبن لم يتغير طعمه وأنهر من عمر الندى للشاربين وأنهار من, عسل مصفى وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمارات ومرفاة من ربه كمن هو قايد في النار طع أمعائهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عينك قالوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا هؤلاء الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا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 ولو نشاء لأرنا كهم فلا بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبل وأخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الوسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن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 الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبقلوا ويخرج أضوانكم ها أنتم سبيل لله فبينكم من يدخل ومن يدخل فإنما يدخل عن نفسه والله الغني وأتم الفقراء وإنت ترلوا ثم لا الدكتور محمد